والزمان يا بعث السعد بسمان لابتسام والسمان اللي من أغمو ما هذا بس متى تبريت فاسيل الأدم يا فراح الغُبنا من وصلك ابتسامة ميزتنا في الأدب الا جر والفضل من رب الملك والسعادة والفرح معها يتم والسعادة سا تبريد فاصيل الأدم عالم العشاك نبغى نسألك من هو اللي يحقق لعمرك حدم يا بهل الأطفال من هو يجهلك بابتسامة صرت للبهجة عليك بس متى تبريت فاسي للقلب صاحبي والابتسام لي ولك للفضا للكون الاصحاب الكرم وانت يا معروف منه يفعلك يلقى فضلك من صنع خير ذا رسول الابتسامه كم سلاك للحزن حتى تفانى وانهدم والظلام اللي على الدنيا حلاك يبتسم فيه القمار بعد العدم الهدال اللي ابتسامت وسط was